Thank you. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين توقفنا عند باب الأمر والنهي في كتاب الورقات للامام الجويني <تصفيق> إن شاء الله الورق اللي انا يعني الشرائح اللي أنا بشرحها موجودة على ملف بي دي على الموقع موجوده ورقة تصوير وحطت فيها نص كلام الامام الايه الجويني تمام بحيث ان اللي هيذاكر من الورق ممكن يستغنى عن الكتاب تمام باب الأمر والناحي بعدما الإمام الجويني بيتكلم بقى في كيفية فهم ألفظ الكتاب اللي هو القرآن الكريم يتكلم في الأول على الحقيقة والمجاز وبعدين يتكلم على باب الأمر والنهي. نشوف كلام الإمام الجويني الأول نقرأه مع بعض كده عشان نطلع منه المسائل اللي موجودة فيه الإمام الجويني بيقول والأمره استدعاء الفاعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب وصيغته أفعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرين تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا تقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة فانه أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة وبعد كده عمل الفصل في الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين ده الباب الكامل بتاع الأمر والنهي وكل سطر من السطور ده يدل على مسألة من المسائل المفروض نحنا نشرحها بالتفصيل يعني السطر الأولاني ده بيعرف الأمر وبعدين بيتكلم على صياغ الأمر وبعدين بيتكلم على دلالة الأمر وبعد كده مسألة مشهورة عند الأصولين هل الأمر يقتضي التكرار؟ هل الأمر يقتضي الفور؟ وبعد كده في مسألة اسمها مقدمة الواجب وبعد كده بما يحصل الإجزاء يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون من المخاطب ودي تكلمنا عليها في التكليف تكلمنا عن الصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب هنتكلم المرة دي عن الساهي فقط بعدين هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الأمر بالشيء نهي وعن ضده تعريف النهي؟ هل النهي يدل على الفساد المراد بصيغة الأمر؟ دي المسائل اللي هو ذكرها في باب الأمر والنهي. طبعا في مسائل تانية لكن هي دي المسائل اللي هو ذكرها فاحنا إن شاء الله نقتصر عليها لأن عشان الكلام ما يه ما يطولش. الأولى تعريف الأمر، صيغة الأمر، دلالة الأمر، هل الأمر التكرار تكرار الفور مقدمة الواجب؟ بما يحصل الإجزاء من المخاطب بالأمر والنهي دي شرحناها صح حكم تكليف الساهي حكم تكليف الصبي والمجنون دي تشرحت هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هل الأمر بشيء نهي عن ضده تعريف النهي هل النهي يقتضي الفساد معاني صيغة الإيه؟ الأمر 15 مسألة فات منهم مسألتين شرحناهم إيه قبل كده يبقى بقي 13 مسألة لو حطينا تعريف الأمر والنهي مع بعض يبقى 12 إيه مسألة. إن شاء الله نحاول ناخد نصها من النهاردة. طبعا ما ظنش نقدر نخلصهم كلهم. ونصهم إن شاء الله المرة لإيه؟ الجاية. الورق فيه الـ, الـ, الـ 12 مسألة سواء على الموقع أو على الإيه؟ أو في ملف الورق. ناخدهم بقى واحدة واحدة جدا. أول مسألة تعريف الأمر والإيه؟ والنهي تعريف الأمر والنهي إيه تعريف الأمر؟ الأمر بس دعاء بالقول على جهة الاستعلاء هو قال الكتاب على جهة الوجوب طبعا المشهور عند الأصوليين على جهة الاستعلاء مش هتفري كتير احنا قلنا مش هنقف مع ما دام المعنى ايه واضح ومفهوم يعني ايه استدعاء الفعل بالقول يعني انا بطلب من واحد بقول له انا عايزك تعمل الفعل الفلاني يبقى انا استدعي الفعل مجيب بقى استدعيه بايه بالقول بقى بالقول على جهة الاستعلاء، على جهة الاستعلاء أي أن من يطلب يكون أعلى ممن يطلبوا إيه؟ منه. طب لي ما قلتش على جهة العلو؟ لأن ممكن يكون أقل، لكن هو لما طلب طلب على هيئة الإيه الاستعلاء. هي هيها لما نقول على جهة الإيه الوجوه، ونكون لما نقول على جهة الاستعلاء يبقى إيه أحسن. طيب إنه هي يبقى استدعاءه التركي، مش كذا يبقى استدعاء. استدعاء التركي بالقول على جهة الاستعلاء إبا والأمر هم واحد الفرق ما بينهم إن الأمر استدعاء للفعل والناهي استدعاء للترك بنقوله معنى الاستعلاء هو أن يجعل الطالب للفعل نفسه عالية وإن لم يكن في حقيقة الأمر كذلك ده الكلام ده في واقع الناس أما في الأمر الشرعي فالعلو بلا شك متحقق تمام لكن المقصود بيان الحقيقة اللغوية فقط يعني بلا شك الله عزوجل لما يأمر أنبي صلى الله عليه وسلم يأمر هو على جهة العلو فعلا الاستعلاء أن تجعل نفس أن يجعل الطالب نفسه أعلى ممن يطلب منه فيلزمه بالطلب يعني اللهم ارحمني ارحمنا فعل ايه أمر لكن هو هنا مش للأمر انما للدعاء لأنه ممن هو أدنى لمن هو ايه أعلى مش كده فالأمر لابد يكون على جهة الايه استعلاء افعل وإلا ضربتك يبقى ممكن واحد صغير بيقول لواحد كبير افعل وإلا ضربتك فهو مش أعلى منه لكن هو يستعلي ويجعل الأمر على سبيل الايه أنه عالي تمام هو ده معنا الايه الاستعلاء فالمطلوب وإذا كان فعلا فهو الأمر وإذا كان تركا فهو الايه يبقى احنا كده عرفنا الأمر وعرفنا الايه النهي الاثنين في شكل في كده؟ ظن الكلام سهل كده. طيب دي أول حاجة. الحاجة الثانية صيغة الأمر. يعني إيه صيغة الأمر؟ يعني عشان نفهم برضو الكلام مظبوط هم بيتكلموا على صيغة الأمر لأن هم عندهم الكلام كلام نفسي. فهل الأمر ليه صيغه ولا ملوش؟ فبنقول لا الأمر ليه إيه؟ صيغ الأصل في الأمر في صيغة الأمر إيه؟ افعل. افعل هي تدل على إيه؟ ولا تفعل تدل على... تدل على إيه؟ طبعاً مش معنى كده أن الأمر مش ما بيجيش غير بصيغة إفعل بس لا في ألفاظ أخرى تدل على الأمر لكن الأصل هي صيغة إيه؟ إفعل طيب في معنى إفعل كل لفظ في اللغة يدل على الحتم والإلزام كل لفظ في اللغة يدل على الحتم والإيه؟ والإلزام زي فوري ضاء أو فرض لفظ فرض وجب كتب كتاب الله عليكم عليكم ألا تشركوا بالله شيئا واسم فعل الأمر صه يعني إسكت والمضارع المسبوق بلام بلام الأمر لا تفعلن كل دي زيها زي إيه افعل يبقى كل ما يدل في اللغة على الحتم والإلزام هو من صياغ الأمر مش هنفصل فيها أكتر من كده لأنه في الكتاب ما طولش فيها ما قالش في الكتاب أكثر من أن صياغة الأمر إيه؟ افعل تمام طيب دلالة الأمر بقى هو اختصرها في الكتاب هنفصلها شوي عشان توضح لك قال في الكتاب أن الأمر يدل على الوجوب ما لم تأتي قارينة تصرفه إلى النب أو الاستحباب كلام ده كلام مصدوط آه كلام مصدوط بنقول أن الأمر على ثلاث أقسام القسم الأولاني أوامر اقترن بها ما يدل على الحتم والإلزام أوامر اقترن بها ما يدل على الحتم والإplatzام يعني إيه يدل على الحتم والإلزام؟ يعني هو فعل أمر بس في مه Lane تؤكد هذا الأمر زي القسم وزي التوكيد وزي اللام الأمر وزي الوعيد على الترك وزي التهديد كل دي حاجات تدل على ايه على الإلزام أكتر من مجرد صيغة الإيه؟ الأمر طبيب القسم الثاني ايه اقترن بها أوامر اقترن بها ما يدل على عدم الحتم والإلزام إذا كان الأولاني أوامر اقترن بها ما يدل على الحتم والإلزام بالتاني أوامر ايه اقترن بها ما لا يدل على الحتم والإيه؟ يعني زي إيه؟ ما لا يدل على الحتم والإلزام أن نبسلام يأمر وبعد كده يقول لمن شاء يأمر وبعد كده يقول لإيه؟ لمن شاء فهو أمره بس نبve صلى الله imagine قال لإيه؟ لمن شاء في قرأة أخرى قرأة أخرى وسلم يأمر بفعل ولا يفعله فيدل على أن هذا الأمر كان مرادا به الاستحباب هيجي التفصيل دالوقتي يعني الأولاني أوامر اقترن بها ما يدل على الحتم والإلزام وعكسه، أوامر اقترن بها ما لا يدل على الحتم، طب اللي في النص، أوامر مجردة، أوامر إيه؟ مفهاش قرائن، لا قرائن تقول إنه هو حتم وإلزام، ولا قرائن تقول عدم الحتم، والإيه؟ طيب إيه دلالة كل قسم من الثلاثة، القسم الأولاني اللي هي أوامر اقترن بها ما يدل على الحتم والإلزام، قلنا مثل تأكيد الأمر بلام الطلب أو نون التوكيد لا خلاف بين العلماء في اقتضائه الوجوب وحمله عليه يبقى ما اقتر الامر الذي اقترن به ما يدل على الحكم والإلزام يدل على الوجوب اتفاقا محدش ينفع يحمله على غير الوجوب ما يقولش انه في خلاف ده ما فوش ايه خلاف خلاص ده القسم الأولان طيب القسم الثاني هنفوته كده ونروح للثالث القسم الثالث ال... طيب الثاني ذكرته الأول اقترن بها القسم الثاني أوامر اقترن بها ما يدل على عدم الحتم والإلزام اقترن بها ما يدل على عدم الإيه؟ مثل أن يرد الأمر بفعل ثم يترك النبي صلى الله عليه وسلم موجب ما دل عليه الأمر أو يفعل بخلاف ما أمر أو يقر صحابيا على الترك، أو أن يرد تخير للفعل في دليل آخر أو غير ذلك. المهم جد قراء تدل على عدم على عدم الحتم والإلزام. النوع ده لا خلاف بين العلماء في حمله على غير الوجوب بحسب ما تدل عليه القراء. إذا كانت القرينة تدل على الندب، تدل على الإباحة يقبل الإباحة. طب هو في أمر يقبل مراد بالإباحة. آه يبقى فيه أمر امراض بالإباحة زي, زي وإذا حللتم فاصطادوا أمر بعد حظر، وإذا حللتم فاصطادوا هل حد ينفع يقول أن الاستصادة هنا واجب ولا حتى مستحب ولا حتى مستحب ليه؟ لأن هو الصيد قبل حظره كان مباحا ثم نهي عنه لأجل الإحرام ثم أمر به فعاد إلى ما كان عليه قبل النهي وهو الإباحة. يبقى في أمر ورد وجاء وأريد به الإيه؟ إباحة. ندب أو إباحة. في أوامر تحمل على غير الندب والإباحة. أو زي ما هو قال هتيجي أمر مراد به التكوين كونوا قرادة خاسئين. لا أمر ما ورد بالوجوب ولا الاستحباب ولا الإباحة ولا أي حاجة خالص. مراد به تغيير حالتهم. كونوا قرادة خاسئين. مراد به التكوين. أو مراد به التسوية. سواء عليكم أفعلتم مثلا أو لم تفعلوا عملت ما عملتش أو نقول لا لا لا غير المثال ده ده هيجي المثال انا اتهم زين دلوقتي لكن الشاهد ان ممكن ايه افعل او لا تفعل سواء تعذب لا برضو ما فيهوش امر فليؤمن مثل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فهو هنا استغفر لهم هل هو أمر؟ مش أمر. إنما يراد به التسوية بين الاستغفار وعدمه. في أن الله عز وجل لن يغفر لهم. يبا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. وهكذا. يبقى القسم الثاني أوامر اقترن بها ما يدل على عدم الحتم والإلزام تحمل على دلالة الايه؟ القرينة. القسم الثالث، وهو الأمر المجرد عن القرينة مجرد عن أي قرينة وبالمناسبة هذا قليل في السنة لمن تدبره قليل ماش كتير أي أمر هتجد قراء أخرى تدل عليه وهو الأمر الذي يقترن به لم يقترن به ما يدل على الحكم والإلزام ولا ما يدل على عدم الحتم فهو مجرد عين عن أي قرينة وحكمه دبء اختلف الأصليون في دلالاته وجمهور الأصليين على أنه يحمل على الوجوب حتى يرد ما يصرفه ما فيش قراء أعمل إيه؟ الأصل أنه يدل على إيه؟ يبقى أنا كده أقول الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفته في جزء هيدل على الوجوب إجماعاً اللي هو انضاف إليه قرائن تدل على الحتم والإلزان وقسم هيدل على الوجوب على مذهب الجمهور وهو الصحيح إذا ما كانش في قرائن خالص والقسم الثالث يدل على عدم الوجوب إذا قاتت قرينة تصرفه عن عن الوجوب يبقى كلام الجويني لما اختصره كان كلام إيه مظبوط كان كلام إيه مظبوط طب حد هيقول لي إيه الفرق هقول الفرق أن الأولاني لا يعذر فيه المخالف وخلافه هيكون غير سائغ أنه هو ينكر اللي هو القسم الأولاني إنه هو اتفق على العلماء على يحمل على الوجوب فيجي على حاجة يقول لا, لا تحمل على الوجوب نقول له لا أنت كده مخالف للاتفاق العلماء هذا القول شاذ ومردود بخلاف ما لو جاء على أمر مجرد عن القراءة تماما وقال فيه بقول غير الوجوب قد تحتمله المسألة الفقهية تمام طيب يبدأ دلالة الأمر يدل على الوجوب إلا إذا صرفته إيه عايزين نفصل هنقول الثلاث ايه اقسام اتفقنا في اشكال في كده طيب مسألة اللي بعد كده هل الأمر يقتضي التكرار يعني هل ان انا اقمر واحد بحاجة او ان هو يرد امر في الكتاب والسنة بفعل هل ده يدل على ان انت لازم تعمل الفعل ده كل شوية او تكرره هنقول والله المسألة دي يا شقي اذا كان الامر دهوت معلق على شرط أو مش معلق على شرط يعني أنا لو قلت لعمر يا عمر كل ما آجي أدي الدرس ألاقي مثلا داتا شو موجود فكده أنا علقت وجود الجهاز على مجيئي للإيه فكل ما هاجي الدرس المفروض يكون هو إيه طيب هل كده ده يدل على تكرار لا نقول إن الأمر إذا علق على شرط فده يدل على إن الأمر المأمور بيتكرار بتكرار لإيه بس ده وده محل اتفاق ده محل إيه اتفاق ما بين العلماء إما لإيه الأمر يدل على تكرار هل الأمر في ذاته بمجرد أنا أمرت واحد من غير ما يبقى فيه شرط يدل على التكرار لا يكفي فيه الفعل مرة إيه واحد مدام ليس معلقا على, إيه؟ على شرط نشوف بقى الكلام المكتوب إذا علق فعل الأمر على وجود شرط أو صفة فإن المأمور يجب فعله كلما تكرر الشرط أو الصفة بلا خلاف ده محل اتفاق ما بين الإيه؟ العلماء فقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس دال على وجوب الصلاة كلما حصل سبب الوجوب وهو دلوك الإيه؟ الشمس أما إذا لم يعلق على شرط أو صفة، بل كان أمراً مجرداً عن ذلك، فهل يكفي إيقاع المأمور مرة واحدة؟ أم يجب إيقاعه أكثر من مرة؟ مرة مرة واحد. الذي عليه الجمهور أنه يكفي إيقاعه مرة واحدة، ولا يجب إيه التكرار، ولا يجب إيه التكرار، تمام؟ الجويني قال في المسألة دي إيه؟ قال إن الأمر لا يقتضي إيه؟ التكرار يقصد إيه إيه؟ الأمر المجرد عن الشرط والإيه والصفة. تمام؟ واضح كده في إشكال الأمر المعلق على شيء هيتكرر بتكرر الأمر ما عليه معلق على شرط معلق على صفة معلق بسبب هيتكرر بتكرار معلقة إيه؟ عليه خلاص كده؟ طيب هل الأمر يقتضي الفور؟ يعني هل الأمر بشيء يقتضي أنه يفعل حالاً ساعة ما تم الأمر؟ ولا ممكن يعمله بعد شوية؟ ها هل حصول الأمر يقتضي المبادرة إلى فعل المأمور حالاً؟ أم يجوز له تأخيره؟ بس طبعا ده بشرط تاخيره على وجه لا يفوت المامور به يعني احنا عندنا حاجتين هل الأمر يقتضي على الفور يعني في ناس هتقول يقتضي الفور وفي ناس هتقول لا يقتضي الفور اللي يقول لا يقتضي الفور يقصد على وجه لا يفوت الماموره ايه يعني مش ان هو ما دام لا يقتضي الفور ما يعملوش خالص لا على وجه لا يفوت الماموره به ممكن. طيب هل بقى ده في خلاف وخلاف قوي ولأثر في الإيه في الفروع ذهب بعض الحنفية والشافعية إلى أنه يقتضي الفور وهو مذهب الحنابلة والظاهرة مش كذا وذهب آخرون إلى أنه يجوز التأخير على وجه لا يفوت المأمورة به. وهو الصحيح عند الحنفية ورواية عن أحمد ومحكي عن الشافعي وإيه وأصحابه الإمام الجويني في المتن عندنا اختار أنه اختار الثاني قال والأمر لا يقتضي الفور طبعا مش لا يقتضي الفور يعني على التراخي مطلقا لا على التراخي على وجه لا يفوت المأمورة به طبعا يذين مثال فقه يترتب على الكلام ده الأول نقول بأنه هيختلف عن الأمر النهي يقتضي الامتناع في الحال، وهذا لا يكون إلا على الإيه؟ الفور. يبقى الكلام ده في ال في الأمر مش في, الإيه؟ مش في النهي. طيب مثال إذا ليت واحد جات نجاس على ثوبه، يجب أنه يزيلها حالا ولا ممكن يسيبها شويه لحد ما يجب الصلاة عليه. آه، اللي قالوا على الفور لازم يشيلها حالا اللي قالوا على التراخي قالوا ايه ممكن يسيبها لحد ما يجي وقت الصلاة ساعة الصلاة بقى لازم ايه واجب بقى ساعتها انه يشيلها ايه فور وجوب الحج واحد ملك الزاد والراحلة اللي هيقول الحج على الفور لو اخر الى العام المقبل قافم اللي يقول على التراخي يقول لو اخر الى العام المقبل يجوز له ذلك بشرط ظن السلامة إلى العام المقبل. يعني يغلب على ظنه إنه إن عاش إلى العام المقبل إنه إيه؟ يستطيع إنه يحج. تمام؟ آه مقدمة الواجب. إيه مقدمة الواجب؟ مقدمة الواجب هو الفعل الذي يتوقف الواجب أو الوجوب عليه. يعني أنت واجب عليك فعل. هذا الفعل الذي واجب عليك لا يت... لن تتمكن من فعله إلا بفعل آخر لن تتمكن من فعله إلا إيه؟ بفعل آخر هذا الفعل الآخر ما حكمه هنقول للقاعدة ونشرح القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بس ما نفعش نقولها الوحديها كده وما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب يعني الكلام ده واضح إن في فرق ما بين الواجب والإه والوجوب الواجب هو فعل المكلف الواجب هو ايه والوجوب هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف واضح الخطاب الشرعي هو الوجوب أما فعل المكلف فهو الواجب ندي مثال عشان الدنيا توضح الزكاة الإنسان يخلق الزكاة الزكاة واجبة مش كذا الزكاة إيه واحد ملك النصاب واحد ملك الإيه تعلق خطاب الله تعالى وآت الزكاة به صح؟ أصبح مخاطبا بأن يؤدي الزكاة تمام؟ ملك النصاب حال الحول استوفى الشروط وانتفت الموانع واجب عليه إخراج الزكاة طيب جي يطلع الزكاة لقى فلوسه كلها مثلا كلها بر مثلا أو كلها لا هي زادت عن النصاب كلها ذهب أو كلها حلي ومعهوش فلوس نقدية كل فلوسه حلي أو كل فلوسها حلي أو كل فلوسه في البنك مثلا أو كل فلوسه مجمدة في أمور معينة هنقول له لا لو هي حلي جزء من الحلي بمقدار الزكاة لازم ايه يطلع أو يتباع وتاخد الايه الفلوس وتشوف الواجب عليك وتطلع طب هل واجب عليها ان هي تبيع الحلي مش واجب عليها ان هي تبيع الحلي لكن لما بقى اخراج الزكاة متوقف على بيع الحلي صار هذا الفعل واجب في حقها ده بنسميه مقدمة الواجب لا يتم الواجب اللي هو فعلك أنت إلا بإيه إلا بهذا الفعل تعلق الخطاب بك وبعدما تعلق صار هذا الفعل الواجب في حقك متوقفا على فعل آخر واضح طيب أنت لم تملك النصاب هل يتعلق بحقق وجوب إخراج الزكاة لا تمام طيب هل ينفع أقول لك يجب عليك أن تحصل من المال مقدار النصاب حتى تجب عليك الزكاة؟ لا هو ده معنى ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب أن الوجوب متوقف على ملك النصاب فإذا كان الوجوب غير قائم غير متعلق بحقك فلا يجب عليك أن تفعل ما يتعلق به الوجوب في حق يعني أنت ما ملكتش نصاب، فأنت غير مخاطب بأداء الزكاة، خلاص؟ ما قولكش لازم تكمل النصاب علشان تجب في حقك الزكاة، لا. لما تجب في حقق الزكاة، ساعتها بقى واجب عليك إخراج الزكاة، ما يتوقف إخراج الزكاة عليه من أفعال هو الذي يكون واجباً في, إيه؟ في حقك، مع مراعاة أمر مهم جداً جداً جداً، وهو أن الواجب في حقك الفعل الأصلي الذي وجب في حقك باخطاب الله تعالى نسميه واجب بالقصد واجب بالإيه وهذا الفعل الآخر الذي وجب لكونه, مؤدي لكونه مؤديا إلى فعل الواجب هذا وجب بالإيه بالوسيلة وجب بالإيه بالوسيلة طيب لو واحد فعل الواجب بالقصد بوسيلة أخرى ومع مال هذا الواجب بالوسيلة أثم لا مش أثم الواجب بالوسيلة واجب لكونه مؤتين إلى فعل إيه إيه الواجب فلو فعل الواجب مثال المثال يوضح في فرض الكفاية أخ المفروض هو اللي هيصلي يخطب الجمعة في مسجد كسل يروح تمام؟ فصعد على المنبر رجل مبتدع. هو كده ضيع هذا الواجب ولا لم يضيعه؟ أثم ولا مش أثم؟ أث. طيب. هو المفروض كان علشان الواجب هذا الواجب لا يضيع يأتي المسجد صح؟ طيب. خلي هذا الواجب برضو واحد. بعد ما يطلع واحد مبتدع طلع واحد من الواحد آخر. متسنن ملتزم خطب الجمعة هل الأولاني آثم الأولاني إيه مش أوضح المثال تاني هو دلوقتي خطبة الجمعة كانت واجبة عليه. وجوب كفاءة تعينت في إيه في حق لأن هو المفروض هيروح إيه يخطب خلاص واضح كده طيب يجب عليه السعي إلى إيه الجمعة وصلها في هذا المسجد يبقى الصلاة في هذا المسجد واجبة إيه ليه لأنه هو تعين في حقه خطبة الجمعة طيب ما راحش صلى في المسجد وبالتالي ما خطبش لإيه إمتى يأثم لو طلع واحد مبتدع طيب ما مبتدع ما يأثمش الواجب تم فما أجيش أقول له لا بس أنت كان واجب عليك تروح المسجد حتى لو ما خطبتش الجمعة كان واجب عليك تروح المسجد ما دام ما رحتش المسجد يبا أنت قافي لا ده واجب بالوسيلة ومدام الواجب الأصل تم بوسيلة أخرى مفيش مشكلة طيب برضو خلينا فرض العين بلاش فرض الكفاية وده سؤالك واحد إيه اللي هيفرق واحد ما هو مش هيعمل الواجب اللي بالمقصد إلا لما يعمل الواجب بالوسيلة صح مش هيعمل الواجب المقصد إلا لما يعمل الواجب بالإيه طيب إيه الفرق الفرق بقى إنه لو ترك اللي ماعملش واجب المقصد وماعملش واجب الوسيلة يأثم على إيه؟ بجزاك الله خيرني بجزاك الله خيرني يأثم على واجب القصد بأثمش على واجب الإيه الوسيلة هدي مثال واقعي جدا الكلام اللي كان دايما ينتشر أيام المقاطعة المقاطعة واجبة واجبة واجبة واللي يشرب إذا كنز هيبقى بتأثم كلام ده غلط ليه؟ على فرض أن المقاطعة واجبة لكونها مؤدية إلى واجب مثلا يعني هنقول أنت يحرم عليك أن تساعد هؤلاء اليهود مثلا ومن المساعدة أن أنت ايه؟ تشتري فأنت واجب... هنقول واجب المقاطعة المقاطعة دي واجب مقصد أمر بها نصا ولا وجبت لكونها وسيلة لتحصيل واجب طيب اللي شرب إزازة الكنزة ده هل هو آثم؟ لا ما نقولش شيء آثم إلا لما ينخرم الواجب إليه المقصد وساعتها يأثم على ترك ايه الواجب المقصد مش على الواجب الايه الوسيلة صاريو بزل اخونا للمنهج بتاع الورقة بتاع الاصول انا هسيبه في مكتبة اسمها الاندلس في نزلة اول نزلة شمال بعد بزلين السرخان المزل في المزلل هو دوت أول نزل شمال تمام في مكتبة اسمها مكتبة الأندلس أنا الورق هناك والأخوة تروح تصور هناك نعم يوا الدخلا اللي مش اللي آه اللي على صينية نجنس صينية تمام أنا سيبورق ده تعطوه هناك إيه آه عند أول نزل شمال من Yemen مع حد مشي مزاجنا خير أول مزاج المزلل من التنازل جاي كدا. جاي أول نزل الشمال في عربيات على بالنصر مسجد اسمه هدي السماء هو بقى افتخرت الشارع بقى هو موجود المكتب ده موجود اه ده موجود هناك <تصفيق> آه. كله من اوله لاخره موجود هناك كله بقى الموقع يبقى اوضح تاني الواجب المقصد هو الذي واجب عليك بالدليل ماشي واجب عليك انت تخرج الزكاة طيب عشان تخرج الزكاة في افعال لابد انت ايه تفعلها حكم هذه الافعال وسيلة للواجب طيب الوسيلة تأخذ حكم الايه المقصد ماشي فاذا كان الوجوب متوقف عليها فهي تبقى ايه يا رخر واجب خلاص كده طيب لو انا تركت الواجب المقصد بطبيعي هابا تركت الواجب لإيه؟ طيب هأثم على ترك واجبين ولا على واجب واحد؟ بس آه تمام واحد مش هيعرف يصلي إلا ما يتوظف الوضوء واجب كوني وسيلة إلى الإيه؟ إلى الصلاة طب ما صلاش هنقوله أنت أثم على ترك الوضوء أثم على ترك الصلاة لأ أثم على ترك الإيه؟ الصلاة بس أو. لابد من يخرج يتصرف جزء من المال عشان يخرج الزكاة لكن لو ملك النصاب وصرت الزكاة واجبة في حق وكان المال كله حلي وجب أن يخرج منه مقدار الواجب أو يبيعه ويخرج مقدار الزكاة يبيع كله لا يبيع ما يساوي مقدار الزكاة بما يحصل الإجزاء هو ألف الكتاب وإذا فعل خرج المأمورة عن العهد يعني بما يحصل الإجزاء يعني الفعل تعل الفعل الواجب تعلق في حقك تعلق بالذمتك متى يسقط لا يسقط إذا إيه فعلته أظن الكلام ده ما فوش إيه إشكال إذا فعل المكلف ما أمره به الشرع وذلك بأن امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه فإنه تسقط مطالبته بذلك الفعل حتى لو كان على ظنه يعني هو ظن نفسه ماشي فصل في الحقيقة غير متوضئ سقط الفعل عنه إلا إذا, إيه؟ إذا علم لو علم خلاص يبقى مطالب بالإيه بالقعدة حكم تكليف الساهي طبعا هو تكلم على تكليف الصبية والمجنون واحنا سبق أننا يحن يكلمنا عليه هو قال ما عندك في الكتاب أن الساهي الأول من هو الساهي؟ الساهي هو النائم والمخطئ والإيه؟ والناسي النائم والمخطئ والناسي إيه؟ والمخطئ والناسي لا المخطئ هو أراد أن يفعل فعل, فعل ففعل فعل أخر لا المخطئ الذي لم يتوفر فيه شرط القصد يعني أنا عايز أكلم الراجل ده فخبطت واحد أنا قصد أخبطه فخبطته فمات مثلا ده القتل خطأ ما كنتش قصد لم يتوفر شرط الايه؟ القصد ماجي ده المخطئ اللي احنا نقصده طيب تكليف الساهي قال عندك في الكتاب أن الساهي غيره مكلف الساهي غير مكلف جمهور الأصليين بيقولوا الساهي غير مكلف بمعنى أنه غير آثم ويقولوا غير مكلف أي غير مكلف حال سهوه حال إيه وغير مكلف حال سهوه يعني إذا فعل فعلا بسبب السهوه فهو لا يأثم بسبب هذا الإيه الفعل بس مش معنى كده ان هو لو نام عن صلاة يبقى ما ايه مش مخاطب بيها او نام عن صيام يبقى هو مش مخاطب بيه لا هو ايه مخاطب بيه ده معنى كلامهم ان هو غير ايه مكلف اه ماشي هو صحني رايي يعني برضه ان سيدنا قال من نام عن صلاته او نسيها فليصليها متى تذكرها هنا ساهون الذي يتغافل عنها ويشغل بغيرها حتى يخرج وقتها إنما من نام عن صلاة أو نسيها لم يقصد تأخير الصلاة لا الساهي اللي هو بدين قصد إنما بقصد لا ما صحاش لحد ما الشمس طلعت لا مرحش ابن عليه يقوم يصلي نفس الام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى يذكره هي المسألة برضو بالنسبة لي أنا ما زالت محتاجة بعض البحث لأن الأطبط نحن نقول المكلف الساهي مكلف لكنه لا يأثم بما فعل حال سهوة الأطبط نحن إن نقول أنه مكلف لكن لا يأثم بما فعل حالة سهوة هم بيقولوا غير مكلف بمعنى أنه لا يأثم لكن الخطاب متعلق به يبقى الخلاف إيه لفظي نقدر نقول الخلاف إيه لفظي والمسألة أنا ما زلت بقول بقول إنها ما زالت تحتاج مني إلى إيه بحث لكن كلام الأصوليين جمهور الأصوليين على ما ذكره الإمام الجويني في الإيه في الكتاب. أو. حال السهو غير مكلف لانتفاء وجود العقل حينئذ لكن ذلك ينافي لا ينافي صلحوها لا ينافي كونه مكلف ما تزال سهوا ومعنى كونه غير مكلف في حال سهو انه لا يترتب اسم على تركه لواجب مثلا بسبب ايه احنا مسائل كتير انتم معايا ولا كده كتير طيب هل آه بس في واحدة منهم كبيرة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هو قال في الكتاب وده اللي إحنا اللي عليه الأمور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني مخاطبون بفروع الشريعة يعني مطلوب منهم أن هم يعملوا الأمور الشرعية اللي واجب علينا آه واجب علينا أنهم يصوموا ويزكوا ويحجوا واجب لكن كل هذه الأفعال لا تصح منهم إلا بالإيه إيه يبقى إيه بالإسلام شرط إيه صحة الشرط هو وجوب الإسلام شرط إيه صح شروط الوجوب قلنا بلغ وإيه وعقل معناكم لهم مخاطبين بفروع الشريعة أنهم يحاسبون على تركها يوم القيامة ما سلككم في سقر قالوا وكنا وكنا طب هم لو بيكذبوا بيوم الدين يب هم كافروا إيش كذا نأخدوا مع الخائدين دي من الفروع تمام فهم مخاطبين بفروع الشريعة لكن لا تصح منهم إلا بالإيه بالإسلام إيه؟ لا مش مش وسيلة الإسلام واجب عليهم لأنهم مخاطبين بالإسلام برضو آه مسألي ده الأمر بالشيء نهيون عن ضد تركزوا معيا فيها بقى كويس الكلام فيها بسيط جداً، بس الكلام اللي عندك في الكتاب أنا عارف أي حد هيفتح أي كتاب يقرأ المسألة دي هيلاقي كلام غير اللي أنا هقوله فأنا مضطر أرضع المسألة وأطول فيها علشان تفهم المسألة صح وما يحصلش عندك التباس بسبب الكلام اللي موجود في الكتاب مخالف اللي أنا هقوله خلاص؟ هو الإمام الجويني قال الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده قال الكلام ده في الورقات صراحة صح كده؟ طب يعني إيه الأمر بشيء نهي عن ضده؟ لو أنا قلت للراجل ده أقعد يعني معناها بقوله إيه؟ يلزم منه ما يقفش لو قلت له أقف يلزم منه أن أنا بقوله إيه؟ ما تقعدش مش كده؟ أو. الأمر بشيء نهي عن ضده في حق المأمور إجماعاً العلماء اتفقوا على كده إن في حقك أنت لما أمرك بحاجة أو لما يارد أمر بحاجة بدأ يستلزم نهي عن نهي عن إيه؟ عن الضد، مش كذا؟ واختلاف فيه في حق الأمر، وهو اختلاف في تهناص، مرده إلى القول بالكلام النفسي، فلا معنى له على مذهب السلف. يعني إذا الكلام ده، أي حد فيكم هيفتح الكتاب، هيلقى إن الأمر بالشيء نهي عن ضد في ثلاث أقوال. الأمر بالشيء نهي عن ضد ده القول الأولاني. القول الثاني الامر بشيء ليس نهيا عن ضده ده القول الثاني القول الثالث ان الامر بشيء يستلزم النهي عن الضد وده القول الثالث وهتلاقيه مرجح هذا القول الايه الثالث الكلام ده هتلاقيه في اوضح العبارات وهتلاقيه في مذكره الشنقيطي هتلاقيه في شرح روضة الناظر هتلاقيه في اي كتاب معاصر بيتكلم على مسألة الامر بشيء نهي عن ايه عن ضد ما بيقولوش العبارة الأولانية ليالأمر بشيء نهي عن ضده في حق المأمور إجماعا إنما بيقولوا الأمر بشيء نهي عن ضده اختلف فيها على ثلاثة أقوال القول الأول أنه نهي عن الضد أن الأمر بشيء نهي عن ضده والقول الثاني أن الأمر بشيء ليس نهيا عن ضد ولا يستلزمه وهذا القول اللي هو ليس نهيا عن ضده ولا يستلزمه ولا يستلزمه لم يقل به إلا الإمام الجواني في كتاب البرهان وقال به الغزالي في المستصف القول الثالث أن الأمر بشيء يستلزم النهي عن الضد، وده قول أبو بكر الباقلاني واختاره الشيخ شنقيتي في المذكرة، في المذكرة والمعظم المعاصرين بيرجحوا هذا القول أن القول بشيء يستلزم النهي عن الضد. طيب كده واضح إن في تعارض ما بين الكلام اللي أنا بقوله ان هو في إجماع على أن الأمر بشيء نهي عن ضده في حق الأمور وما بين إنه هم بيحكوا الأقوال الثلاثة في الأمر بشيء نهي عن ضده تمام؟ عشان أفك بقى التعارض ده ركزوا معي إحنا بنقول المسألة لابد من اعتبار شقين فيها الأول إيه مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ إيه سبب وهي مبنية على إيه معلش أنا هغوط شوية في الأصول بس تركزوا معي بقى الأمر بالشيء نهي عن ضده المسألة دي نص كده من المتقدمين أنها مبنية على مسألة الكلام النفسي مسألة الإيه الكلام النفسي إيه مسألة الكلام النفسي بقى مسألة الكلام النفسي الأشاعرة في صفة الكلام يقولون أن كلام الله عز وجل كلام نفسي. ينفون أن الله عز وجل تكلم بحرف وصوت. إيه الكلام النفسي يقولوا معنى قائم بالنفس. على سبيل المثال وتعالى الله جل عن المثال لكن علشان تتخيل المثال يقولوا معنى قائم بالنفس، أي أن الله عز وجل يثبتون لله عز وجل صفة الكلام، لكن لم يتكلم، إنما الكلام معنى، هذا المعنى في نفسه، في داخله، في ذهنه، وهو قائم به، فهذا المعنى هو الكلام. ماذا كده؟ يبقى إيه؟ الأشاعر يثبتون صفة الكلام الإيه؟ نفسه، وينفون الحرف والصوت، وبالتالي الكلام عندهم إيه؟ قديم على طول الخط، المعتزلة يقولون كلام الله حادث الكلام صفة يقولوا الكلام حادث يعني يلزم من كلامهم أن الله عزيزي لم يكن متكلما ثم طرأ عليه تعالوا الله ما يقولون علوان كبيرة ثم طرأ عليه بعد ذلك الكلام تمام طيب ده كده الأشعرة وكده الإيه أهل السنة في الوسط أهل السنة يقولون أن الله عز وجل يقولون صفة الكلام صفة قديمة النوع حادثة الأحد صفة قديمة النوع أن الله عز وجل لم يزل متكلما بما شاء وقت شاء من الأزل وهو متكلم هؤل حرف أضح المسألة خالص ماشي أن الله عز وجل ما زال متصفا بالكلام ويتكلم بما شاء متى شاء كلم الله تعالى موسى تكليما الأشاعر يقولون قديم لكنه معنى قائم بالنفس يقولوا كلام نفسي يعني لم يتكلم بحرف ولا بصوت لم يتكلم بحرف ولا ايه بصوت هو متصف بالكلام طب كيفية تصفة الكلام يقولوا كأنه كده كلام في ذهنك بما يساوي تعبير نحن كلام في الايه في الذهن لم يتكلم طبعا مذهب الأشاعرة مخالف الأدلة مخالف للكتاب والسنة لأن الله عز قال وكلم الله موسى ايه التكليمة والمعنى القائم بالنفس لا يسمى في اللغة العربي إيه؟ كلام. تمام؟ طيب المعتزلة بيحاولوا يلزموا الأشاعر بلوازم تبين لهم أن مذهبهم باطل. وعلى فكرة مذهب الأشاعر هو رخر مذهب إيه؟ لأنه يلزم, يلزم من مذهبهم أن الله عز وجل اتصف في وقت من الأوقات بأنه كان غير متكلم ثم حدث له صفة الكلام وهذا باطل لا يجوز وصف الله عز وجل به الله جل ما زال من الأزل متكلما بما شاء وقت ما إيه؟ شاء حد يزن خلاص كده يبقى كده صفة الكلام خلاص فيهنا صفة الكلام بعد ما فيهنا صفة الكلام بقى هنفهم إزاي المعتزلة حاولوا إن هم يلزموا الأشاعر فاخترعوا المسألة دي بعد الأزام بقى وضحة إن شاء الله خلاص خلنا مسألة صفة الكلام كده واضحة، فاهمين مسألة صفة إيه الكلام؟ طيب، المعتزلة عايزين يلزموا زملاء شاعرة لهم إن مزاجكم غلط، فأقول لهم الآتي إن الأمر بالشيء نهي عن ضد ولا لأ، المعتزلة عندهم افعل غير لا تفعل مش كده يعني افعل ده ايه أمر. ولا تفعل ده ايه نهي في اشكال في كده فلفظ افعل ليس هو لفظ ايه لا تفعل طيب فيه في اشكال في كده لكن لفظ افعل يستلزم ايه قال لك لا تانك لا تفعل صح طيب الاشاعره ما يقدروش يقولوا كده ليه الاشاعره عرفوا انه كده هيقع في مطب ايه المطب ده هو ما عندوش إثبات لللفظ ما عندوش إثبات للإيه لللفظ فهيقول هل المعنى القائم بالنفس عند إرادة إفعال هو هو عين المعنى القائم بالنفس عند إرادة لا تفعل المعنى القائم بالنفس هو عندنا احنا ي仔افي اللفظ احنا بنو several him افعل هي لا تفعل افعل القيام تستلزم لا تفعل الايه القعود ده لفظ ده ايه لفظ دي متفقين عليها قالوا للاشاعره بقى هل الأمر بالشيء نهي عن ضده الاشاعره ما عرفوش يجاوبوا ليه لانه هو دلوقتي الاشاعه ما عندهمش ايه لفظ الاشاعه ما عندهمش ايه فبدل اللفظ عندهم معنى قائم بالايه فهو كده يلزم أنه يقول المعنى القائم بالنفس عند إرادة الفعل يستلزم المعنى القائم بالنفس عند إرادة الإيه؟ عند طلب ترك ضد الإيه؟ بس لو قال كده هيقع في مشكلة إيه هي المشكلة؟ المشكلة ان هو الأشعار نفسه أكتر واحد أنكر على الكعبي من المعتزلة إنكاره المباح وهو لو قال أن المعنى القائم بالنفس عند قول لا تفعل هو هو عين المعنى القائم بالنفس عند قول ضد عند طلب ترك ضد الفعل يبقى قال بنفس الكلام اللي قال بالكعبي اللي هو أنكره عليه الكعبي قال إيه بقى نفهم بقى الكعبي قال إيه أنتو معايا كده ولا تهتو؟ تهتو هو أنا لولا بس أن أنا عارف أن أنت لما هتقرأ الكتاب هتلاقي غير اللي أنا بقوله وعشان ما تتلخبطش وتفكر أن أنا جميل خلاص فهمنا كده؟ ده دي كده مقدم عشان ندخل في المسألة إحنا دلوقتي عندنا الأمر بالشيء اللي هو افعل يستلزم نجيب مذهب الكعبي نوصل لمذهب الكعبي بالراحه الاول يستلزم النحي عن الضد يعني لما أقول لواحد قم تساوي لا تقعد خلاص بس اللفظ ده. ده غير اللفظ ده اللفظ ده غير إيه اللفظ ده طيب الأشعر ايه اللي بيقوم مقام اللفظ عندهم المعنى القائم بالنفس بقياسا على ان اللفظ ده غير اللفظ ده المفروض الأشعر يقول إيه المعنى القائم بالنفس عند إرادة القيام غير المعنى القائم بالنفس عند إرادة النهي عن الجلوس طيب الكلام ده يستقيم ما هو المعنى القائم في النفس المفروض واحد عبر عنه بيفعل أو بلا تفعل بس لو قال كده يقع مطب إيه هو بقى المطب ده؟ ان هو يوافق الكعبي ايه بقى كلام الكعبي الكعبي قال حاجة تانية خالص الكعبي قال الاحكام الشرعية اربعة ايه هي قال الواجب ماشي والحرام ماشي والمستحب ماشي والمكروه ماشي سقط ايه المباح الكعبي بيقول انه مفيش مباح طب ليه قال ما هو اصلا اي فعل مباح ده حقيقة ترك الايه لمحرم فلازم يكون ايه واجب انا لما فعلت هذا الفعل المباح تركت بهذا الفعل المباح محرما يعني شرب الميا مباح أوه. بس انا لما شربت ميا تركت شرب الخمر يبقى شرب المياه في حق ايه واجب طبعا ده كلام بلط وإلا فانا برضو لما شربت يعني لو واحد شرب البيرة ترك بها شرب الحشيش الحشي فيبها شرب البيرة واجب فلا بد من أن أثبت قسم الإِِ المباح، هو اعتبر أن المباحدة ليس لهما هي، وأن الحاجات أربعة بس، وأن مَل فعل المباح هو وجه آخر لترك الإِِ المحر، وكل العلماء أنكروا على هذا القول، فالأشاعرة لأ أن هم لو قالوا إن المعنى القائم بالنفس عند إرادة الفعل هو هو. المعنى القائم بالنفس عند إرادة النهي عن ضد الفعل هالقول بنفس الكلام اللي الكعب يه قالوا فقالوا إيه قالوا المعنى القائم بالنفس عند إرادة النهي غير المعنى القائم بالنفس عند إرادة الإيه الأمر المعنى القائم بالنفس عند إرادة الأمر هو أفعل اللي أنا بقول عليه لفظ أفعل والمعنى القائم بالنفس عند إرادة النهي هو لا تفعل. فبيقول المعنى القائم بالنفس عند الأمر غير المعنى القائم بالنفس عند إيه؟ عند النهي. الجويني طول في البرهان في المسألة دي وقال هنفترض فرض جدلي. فرض جدلي إن أنت ينفع تعمل الحاجة وينفع تعمل ضدها في نفس الوقت. هنفترض. فلو المعنى القائم بالنفس هو طلب ترك الضد كان طلب تركه لكن القائم بالنفس هو طلب العايه الفعل عايز يقول في الآخر عشان ما توقعوش عايز يقول ان زي ما انت في اللفظ بتقول افعل ولا تفعل نقول ان ده لفظه وده لي لفظ مختلف فكل لفظ من دول يساوي عنده معنى قائم بالايه فبيقول المعنى القائم بالنفس عنده ارادة الفعل ليس هو المعنى القائم بالنفس عنده ايه ارادة طلب ترك العاة الفعل خلاص كده فبالتالي ام قايل الامر بالشيء مش نهي عن ضده لان الامر بالشيء عنده اللفظ اللي هو افعل ليس هو عين لفظ لا تفعل بس هو ما عندوش لفظ فبيتكلم على المعنى القائم بالايه والمعنى القائم بالنفس عنده اللي هو الخطاب اللي هو الامر والنهي فبيقول بقى الامر حاجة والنهي حاجة. في المعنى القائم بالايه بالنفس تمام كده وأم زود علشان ما يطلع من ماذا سهب الكعبي قال ولا يستلزمه الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضد ولا يستلزمه يعني لو كنا نقدر في الواقع نجمع الضدين ما كانش يبقى فيه مانع ان احنا نفعل الشيء ويه وضد لأن هو لو عايز ينهى عن الضد كان نهى طب جميل في الواقع ما ينفعش واحد يعمل حاجة إلا ما يترك ضدها قالت ما أنا في الواقع أنا متفق معاك إن لا يمكن إن حد يعمل عمل إلا بترك إيه ضده فهذا في حق المأمور لا يتم الواجب إلا به لا يتم إيقاع الفعل إلا بترك إيه وهذه مسألة إحنا متفقين معاك عليها وهي محل إجماعة فإحنا في حق المأمور ما بنتكلمش إلا ما نتكلم في حق الآمر والله تعالى في المعنى الذي قام بنفسه اللي هو الكلام النفسي عند الإيه عند الأشعاري. اللي هو يقابله عندنا اللفظ. عندنا في اللفظ المسألة إيه؟ سهلة. افعل مالوش علاقة بلا تفعل. ده مش نفس اللفظ. بس نفس المعنى. خلاص؟ هو كلامه كله الأشعاري على الإيه؟ على إن المعنى القائم بالنفس قائم مقام إيه؟ اللفظ. فبقى أنا عندي كده الأمر بالشيء. عند هل الأمر بشيء ناهيون عن ضده؟ نقول في حق المأمور في اتفاق على إيه؟ على أن هو أمر نهي عن ضده، هم الاتنين معناهم واحد، افعل، هم يعني ما تقعدش في حق في المعنى، خلاص؟ في المعنى ما فيش فرق، صح؟ ففي حق المأمور ما فيش إيه؟ خلاف، أن إنما في حق الآمر، الجيوني والغزالي قالوا دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي إيه؟ عشان يطلعوا بره مذهب الإيه؟ الكان يلبق اللان قال يستلزمه يستلزمه في حق الامر طبعا يستلزمه في حق الامر ملهاش معنى لان يستلزمه مش هتكون غير في حق الايه مامور ما تنفعش تيجي في حق الامر خلاص كده وفي اللي قال الأمر بالشيء ليس الامر بالشيء ناهي عن ايه عن ضده واثبت الايه المساله دي وقال ده هو ده خلاص يبقى عندي فيها ايه ثلاث أقوال. القول بتاع الغزالي والجويني إنه هو ليس ناهي عن ضد ولا يستلزمه القول بتاع الكتباك هو يستلزم النهي عن الضد بس كل كلامهم على إيه؟ على الآمر ولأن المسألة في حق المأمور إجماع محدش يتكلم عنها في حق الإيه؟ المأمور جاء من بعد الغزالي ونقل الخلاف اللي هو الثلاث أقوال اللي موجودين عندك في الكتاب وشال كلمة آمر وإيه؟ ومأمور فتناقلت المسألة وبقيت الأمر بالشيء أهلا ونهي عن ضده فيها ثلاث أقوال وهذا، هذه الأقوال الثلاثة كلها إنما هي في حق الآمر فأنا لو جيت أفهمها على أن هي في حق المأمور يبقى الكلام ده غلط فضلا أن أنا أفرع عليها خلاف فقه يا جمان أصلاً هي في حق المأمور ليس فيها خلاف كلام ده نص عليه الغزالي في المستصف في المجلد الأول ووضح المسألة طيب أنا كنت في غير عن الكلام ده كله بأن الأمر أقول لك الأمر بالشيء نهي عن ضده في حق المأمور إجماعا وخلاص. وده الكلام اللي قاله الجويني في الورقات. بعض العلماء قالوا بقى بالجويني ليه مذهبين. مرة قال إنه هو نهي عن ضده ومرة قال إنه هو إيه؟ ليس نهي عن ضده وهتلاقي عندك في الكتاب يقول كده يقول إنه هو اختار القول ده في كتاب الورقات واختار القول ده في كتاب, ده في كتاب الايه؟ البرهان الجويني، لا الأقرب أن الجويني لما يتكلم في كتاب الورقات لأنه بيعمله للمبتدئين وبيعمله كمقدمة مبتدئة فاتكلم على في حق الإيه المأمور، أما في كتاب البرهان فصل وتكلم ووضح إنه هو بيتكلم في حق الإيه الأمر، تمام؟ والغزالي تلميذ الجويني ووضح المسألة دي تماما وإيه وشرح وفرق ما بين حق الامر وحق الإيه المأمور. لولا إني أنا عارف إن أنت هتفتح الكتاب وهتلاقي عكس الكلام اللي أنا بقوله وهتطلع ما كنتش أنا دخلتكم في الإيه في المتاهة الصغيرة دي بس هي متاهة جميلة على أي حال من الأحوال أظن بس أرجو إن تكونوا إيه فهمتوين أوه ليه بس دها سحبة خالص أو ده ثلاث سطور. آه، آه. إذا أمر المكلف بفعل، فإن ذلك يستلزم المنع من وقوع الضد في حقه، وذلك لأن إقاعة المكلف للفعل لا يحصل بدون الامتناع عن الضد. وقد اتفق العلماء على هذا القدر من المسألة. بس، مش شو منك أكثر من كده؟ لا لا دي مسألة ايه كعبي كان من من المعتزل هو احنا الازان ازان عنها في المسجد فكده كده عاديين بقى للإقامة فبقلنا مسألتين مسألتين يا قضي الفساد كبيرة فيش استعاب خلاص كفاءة سبحانك الله ومحمدك شهد الله إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليه